وََزَّلننا مِنَ السَّمِمَا أَمْ مُبارََكَ فَأَمْ بَتْناَا بجج النَّد فَأَم بَتْناَا بِججَّّاتٍ وَحَبَّ الْ الحَصدَ وََّخُلَباسِ قاتِلَهَا قَلْعُ النَّغيدد رِزْقَلِّ العبدَ وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَ سَائِقٍ وَشَهِيدٍ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ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 مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن ذَلِكَ ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد